أقول وليد البيت بيك الكعبة معمورة بسواد عيونك الأركان مستورة أجت بتأسد تنجب أسد وسط البيت انفطر إلها الحجر والدنيا مبهورة ولو ما ينفطر هذا الحجر ما تشانسيه في الغل ترك هامتك مفطورة بسواد عيونك تكحلت عين الليل وبوجهك صباح الكون شع نورة وحادور المناية الما علاك الضيم خنيابة ولا غطاك حادورة حادور المناية الما علاك الضيم خنيابة ولا غطاك حادورة عقاب الفنة وحطيت علق مدقاف وباتت منك الغربان مصقورة يا كرارها الطيع كواسرها يمجمر سعير الكر يساجورة يا كرارها الطيع كواسرها يمجمر سعير الكر يساجور قرآن الجلالة وتمشي فوق القاع جسمك كل عضو يا بالحسن سورة قرآن الجلالة وتمشي فوق القاع جسمك كل عضو يا بالحسن سورة يا سورة عبس تتولى من يدناك أعمى القلب ويخبط الديجورة علي او حد في نحاف الحظ ارقاب الكل حدر جد ميك منثوره ابو الغوث ويا غافل يروي كبد البور ابو الغوث ويا غافل يروي كبد البور ويمشتت خميس الهم يا كاسوره اشارت موسى انت الاهلك قارون وعصاته القوضة فرعون وزحورة ظر محمد يا كميت الله ظر غابة محمد يا كميت الله صفيحك يلقى طللي طلع من طورة تفك بند السماحة تعلى ليفور منك وتدور وين ثابت وغى وجاسورة تفك بند السماحة اعلال يفر منك وتدور وين ثابت وغى وجاسورة علي وجدتك وحوش محدد المخلب وردت خوف كرك من فقل زورة علي وشلون شفك جنة الفردوس وحمل صارم جهنم بيه مسجود. علي وشلون شفك علي وشلون شففت جنة الفردوس وحمل صارم جهنم به مسجورة علي يا كلفة الكلفة ويا موت الموت يخطيك السرب الغاز صادورة يروح الله اللي تقبض روح إزرائيل وسرافيل انت لتنفخ بصورة أنفاسك ازهاب حنوط جبرايل يمنىك السدر واليسر كافوره انفاسك ازهاب احنوب جبرايل يمنىك السدر واليسر كافوره